رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك Panie ربك ويعلمك من Panie Komisarzu, ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما, تمها كما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 إن أبانا لفي لَفِي مبين اقتلوا يوسف أو طرحوه يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل قَتَلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أبانا مَا لك لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وإنا لَهُ لنا Świętym rozwój. To jest bardzo ważna rzecz. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Siedzieliśmy na tej sali, jaką jesteśmy w tej sali, jaką jesteśmy فَلَمَّا ذهبوا به وأجمعوا في غياب الجب وأوحينا إليه لتنبئنه بأمره هذا وهم لا يشعون وجاؤوا أباهم عيشا تركنا يوسف وتركنا يوسف عندما عنا فأكله الذيب وما أنتم مؤمنين لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بذا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 o kole lewistą, o مِصْرَ misrolim, roadie, akrymim, أَكْرِمِ ففي الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده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 إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رآ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء się من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبره jesteśmy يا Polsce, a الباب قالت ما jesteśmy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 فكذبت وهو من الصادقين فلما są w قد من się قال tym من czasie. Są يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امراه العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إن أنا في ظلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتذت لهن متكئ وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سَكِينَهُمْ وَقَالَتِ خُرُجَ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُمْ أَكْبَرَنَّهُ وَقَطَّعَنَّ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَشَلِ اللَّهِ وَقُلْنَا حَشَلِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ فَلَكُمْ مَّا الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ الصاغرين قال رب السجن وأحب إليه مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عن كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين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 نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما ما علمني ربي tej تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم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 Szanowni خير witam serdecznie, witam serdecznie, witam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 فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان ياكلهم سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا أَفْتِنَةٌ فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عَجَافٌ وَسَبْعٌ بَلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذرون في سنبلي إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شذادين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 وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم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 są to راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك Sposób pracujących w tym momencie, jakim jesteśmy w stanie znaleźć się w غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزاني إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من ولا نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون Słyszałem o tym, co mówiłem wcześniej, I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 وَقَالَ serdecznie جَعَلُوا serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا, فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل امنكم عليه الا كما على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولم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 قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولمّا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إن اَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ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 فَلَمَّا سَيَأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثُقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّضُوا فِي يُوسُفَ فَلَنَأَبَرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِأَبِيهِ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 لِلغَيْبِ حَافِظِينَ وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أقبلنا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قال بل سوالت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا ضعت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ تَذْكُرُ رُجُوسُ فَحَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قال إنما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 من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسجاد فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أن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 لا لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه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 Świętym głosem jest przecież to jest przecież to jest przecież to jest przecież to jest Ojrza, a بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السجن وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بيني وبين إخوتي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 Sposób pragmatycznych zmian w tym momencie, w którym on się kończy, w Siedzieliśmy się w tej chwili, jaką jesteśmy w tej chwili, jaką jesteśmy w في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية عذاب الله أو تأتيهم الساعة بعده وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوهي اليهم من اهل القرى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 انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący Komisji Europejskiej, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, يصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة